أَنَّ لَكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ التي الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً لهم لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ على عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلٌّ عباد أَمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ يَمْهُمُ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نتخذ من دونك من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 وأصحاب الرسل وَقُرُونًا بين ذلك كثيرا وكلا ضَرَبْنَا له الْأَمْثَالَ وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوت إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل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 ران وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسفيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر الناس لا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا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 مستقر ومقام، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترو، وكان بين ذلك قوام، والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَمَةً يُضَاعَفَ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلٌ